وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَالًا فَزَوْجٌ مِثْلُهُ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا آتَيْتِهَا فَلاَ تَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ تَأْخُذُوهُ فَإِنَّهُ آثِمٌ عَظِيمٌ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ ذاتًا غليظًا ولا تنكحوا حمأنك حابائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتًا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات لتائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نتائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد تلف إن الله كان غفورا رحيما